ولا قد صرف النافي في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا زهوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه